بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتن فعه الذكرا أما من استغنى فأنت له تصدى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 هل ينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا 124. متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه 125. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ 121-ضاحكة مستبشرة 122-ووجوه يومئذ عليها غبرة 123-ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة